إ الذي حس منِ خصن وَزدا وَذ والذين كسروا السيئات جساء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصر كأنما أغشيت miâng lấy ni đi نَمُونُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَعَكَ نَامَتْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَ لَهُمْ دَيْنَهُمْ وَقَالَ هُنَالِكَ كَتَبْنَا لِلنَّفْسِ نَصِيبَهَا يملك السمع والأقصار ومن يفرد الحي من الميت ويفرد الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيكون الله فماذا بعد الحرب إلا الظلام فأنا تصرفون فماذا بعد الحرب إلا الظلام فأنا تصرفون كذلك حقا نِعْمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا